أيك أصحاب النار هم فيها قايلون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.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 كتب الله لا أغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.